قل لنفسك عيقصر منه قل I'm <laughs> One my wana ma كل نفس رائقة تر موت يوم فمن ينزح زحوى النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن حياة